في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه وتقديره فأجاب الله دعاءه فنودي يا زكريا الآية وقد أوضح جل وعلا في موضع آخر هذا الذي أجمله هنا فبين أن الذي ناداه بعض الملائكة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 وقوله تعالى فنادته الملائكة قال بعض العلماء أطلق الملائكة وأراد جبريل ومثل به بعض علماء الأصول للعام المراد به الخصوص قائلا إنه أراد بعموم الملائكة خصوص جبريل وإسناد الفعل للمجموع مرادا بعضه قد بيناه فيما مضى مرارا وقوله في هذه الآية الكريمة اسمه يحيى يدل على أن الله هو الذي سماه ولم يكل تسميته إلى أبيه وفي هذا منقبه عظيمة ليحيى، وقوله في هذه الآية الكريمة لم نجعل له من قبل سميا اعلم أولا أن السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين الأول قولهم فلان سمي فلان أي مسمى باسمه فمن كان اسمهما واحدا فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه والثاني إطلاق السمي بمعنى المسامي أي المماثل في السمو والرفعة والشرف وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو والرفعة ويكثر في اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل كالقعيد والجليس بمعنى المقاعد والمجالس والأكيل والشريب بمعنى المؤاكل والمشارب وكذلك السمي بمعنى المسامي أي المماثل في السمو فاذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا لم نجعل له من قبل سميا أي لم نجعل من قبله أحدا يتسمى باسمه فهو أول من كان اسمه يحيى. وقول من قال إن معناه لم نجعل له سميا أي نظيرا في السمو والرفعة غير صواب لأنه ليس بأفضل من إبراهيم وموسى ونوح فالقول الأول هو الصواب ومن من قال به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم ويروى القول الثاني عن مجاهد وابن عباس ايضا وإذا علمت أن الصواب أن معنى قوله لم نجعل له من قبل سميا أي لم نسم احدا باسمه قبله فعلم ان قوله رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا معناه انه تعالى ليس له نظير ولا مماثل يساميه في العلو والعظمه والكمال على التحقيق وقال بعض العلماء وهو مروي عن ابن عباس هل تعلم له سميا هل تعلم أحدا يسمى باسمه الرحمن جل وعلا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قال رب أن يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن زكريا لما بشر بيحيا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضا في آل عمران في قوله قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وقوله في هذه الآية الكريمة وقد بلغت من الكبر عتيا قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم عتيا بكسر العين اتباعا للكسرة التي بعدها ومجانسة للياء وقرأه الباقون عتيا بضمها على الأصل ومعنى قوله وقد بلغت من الكبر عتيا أنه بلغ غاية الكبر في السن حتى نحل عظمه ويبس قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول وقد عتوت من الكبر فصرت نحيل العظام يابسها يقال منه للعود اليابس عود عات وعاس وقد عتى يعتوا عتوا وعتيا وعسى يأسوا عسيا وعسوا وكل متناه إلى غاية في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس قال المؤلف رحمه الله تنبيه فإن قيل ما وجه استفهام زكريا في قوله أنا يكون لي غلام مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران وواحد منها فيه بعد وإن روي عن إكرمة والسدي وغيرهما الأول أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام لأنه لا يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة أو يأمره بأن يتزوج شاب أو يردهما شابين فاستفهم عن الحقيقة ليعلمها ولا إشكال في هذا وهو أظهرها الثاني أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى الثالث وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدا هو ما ذكره ابن جرير عن إكرمة والسدي من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة وإنما هو نداء الشيطان فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله أن يكون لي غلام ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله رب اجعل لي آية الآية وإنما قلنا إن هذا القول فيه بعد لأنه لا يلتبس على زكريا نداء الملائكة بنداء الشيطان وقوله في هذه الآية الكريمة روتيا أصله عتو فابدلت الواو ياء ومن اطلاق العتي على الكبر المتناهي قول الشاعر إنما يعذر الوليد ولا يعذر من كان في الزمان عتيا وقراءة عسية بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها وقال القرطبي وبها قرأ ابن عباس وهي كذلك في مصحف أبي بهذا أيها المستمع الكريم تكون نهاية حلقتنا هذه الليلة آمل أن يتجدد بنا وبكم اللقاء على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته